Ağzı belli olan şerwanı a ti ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجده ذلك أغفض عين الله أغفض للشعاد وأدنى أن لا إلا تكون تجارة إلا تكون تجارة أحضرة تديرونها تديرونها بينكم خليش جناح واستشهدوا إذا دبا يحضر فأوَضَعَ فَإِنَّ أَمْنَ بَعْمَ بَعْمًا يُؤَدِّ الَّذِينَ مِنَ الْأَمْرَانَ هُوَ الْعَدْلَ الْعَظِيمَ وَلَا تَكْتُمُ فَإِنَّهُ عَظِيمُ الْقَلْبِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 in that one قالها <سؤال> بين واحْقَنَّا فِيرْنَاوَ نَنَّا من قبل هدى للناس وعنزل القرآن إن الذين فقروا بآيات الله لهم عذاب شديد الله عزيز ذو إن الله لا يخضى عليه شيء في الأرض ولا في السماء كِتَابٌ منه آيات مِّنْ آيَاتِهِ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الذين في فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ما تشابه من مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ وما يأمل وما يعلم تأويله إلا الله والرازقون في العلم يقولون آمنا به قل من عياد منا وما يذكر إلا أول أذباب وغبنا لا تجلق قلوبنا بعد إذ أديدنا وأبلنا من بدنك إِنَّكَ أَنَّذَا الْرَحَابُ أَمَّنَاهَا إِنَّكَ جَامِعَ النَّاسُ لِيَوْمِ الْعَرْبَ مِنْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُفْلِحُ الْمِعَادُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا عَنْهُمْ أَفْوَالُهُمْ وَلَا أَعْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَغَضَبٌ عَلَيْهِمْ وَضُرُّنَا كَذَلِكَ يَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ قَدْ أَحْضَرَهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَتِهِۦ وَغَفَرَ لَهُمْ إِنَّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَوْءُ وَقَالَ لَكُمْ آيَةٌ فِي الْبِدَاعِ إِنْ ظَهَرَتْ فِئَتَانِ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَرَى الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَسْعَىٰ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِإِذْنِهِ رُءُوفًا رَّحِيمًا وَاللَّهُ أَن اللَّهُ يُعِيذُ مِنْ أصره مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِلْبَ وَتَلِّئُ لِلْأَبْطَارِ زينَ لِلَّاسِ حُمُّ الشَّعَوَاتِ مِنَ النِّسَانِ وَالْبَبِينَ وَالْخَلَاطِي غِرْ مُقَابَرَةِ وَالْخَلَاطِي غِرْ مُقَابَرَةِ مِنَ الزَّهَمِ وَالْفِطَةِ وَالْخَيْلِ فشيعوا الحياة الدنيا والخارع عنده حسن المآل قلنا نبئكم بخير من داركم للذين اتقوا عند ربهم دلنا عدم النار الصابعين والصالحين والخالحين والنفقين والنفقين والنفقين من أسحاب شهد الله أنه لا إله الذي لم يولد مقتدا فالذي لم يولد مقتدا فالذي لا من بعد إلا من بعد ما جاء فَإِنَّ اللَّهَ بَيْنَهُمْ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سريع الْحِسَابِ فإن lan tu si da wa man da nabi na u' kita mawal' miyi naas na do paiit as na bais da daw pai tawan إن الذين يؤمنون بآيات الله ويقذلون النبي بغير حق ويقذلون الذين يأمرون بالطيش من الناس ويقذلون الذين يأمرون بالطيش من الناس يبشرهم بعدم أذيه ولَكَ الَّذينَ حَفِظَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Ngh nga wala á qua ma lang mình no الذين to na الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى u thu non si ban mi kita mi da nay ra kita bên la li ko اتَّخَذُوا ثَنَنًا إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وَمَرَّتْ فِي ذِنِيبِهِم مَّا كَانُوا يَقْرَؤُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ فِي يَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَهُم يَتَسَاءَلُونَ لَغَدَبَ رَبُّكَ يَوْمَئِذٍ لَّا يُخْفَىٰ مِنَ وتعز, وتعز ما تشاء وتزل ما تشاء في الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد الليل, وتولد الليل في النهار وتولد النار في الليل تولج الليل في النهار وتولج الليل والنهار وتولج النار في الليل وتخر الشمس والقمر تولج الليل في النهار وتولج النار في الليل وتصُدُج من الليل. وَتَأْوُذُكُمَا تَشَاءُ وَتَأْوُذُكُمَا تَشَاءُ نَأُوبُ إِلَى إِنسَابٍ لَا يَقْتَحِلُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَسْتَحِيلُ الْمُؤْمِنِينَ الْكَافِرِينَ لَا يَقْتَحِلُ الْمُؤْمِنِينَ لَا الْكَافِرِينَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَّامُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مَا ظَلَمَهُمْ رَبُّهُمْ شَيْئًا إِنَّ إِلَّا أَنَّ قَطَعُوا <تصفيق> مِنْهُمْ ذُمَارًا وَالحَرِيرُ قُدَّمَ لَهُمْ وَإِذَا اللَّهَ نَصِرَ وَإِذَا تَقُونَ فِي صُدُورِكُمْ أَوْ ويحجركم الله نفسه والله رؤوكم بالعباد والله رؤوكم بالعباد وإن كنتم تحبون الله فاستمعوني يحببكم الله, الله ويغفر لكم وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ مَا لَكُمْ مِنْ عُذْرٍ وَأَطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنْ تَنَائَتُمْ تَعْلَمُوا أَنَّمَا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إذ قالت إبراهٍ عِمران رَبِّيَ الَّتِي عم عم رَبِّيَ الَّذِي يُحِبِّي هَذِهِ القَالَةِ القَالَةِ عِمران عِمران رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قولت رب إني وضعتها أنتا والله أعلم بما وضعت وليس الذكرت من الشيطان الظاهيم وتغفت ما ربها بقبول حسن وأنبتها عباسا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحرام وزد عادها عن طا قال يا مريم أنا لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزه من يشاء بغير حساب هناك دعا زكري يا ربه قال رب هبني من لدنك دغية طيبة إنك سميع هَذَا الْمَلَأِكَ دَخَلَ وَهُوَ قَائِمٌ إِنِّي أُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا مُصَدِّقًا بِكَلِمَاتٍ مِنْهُ سَيِّدًا بكلمة من الله وسيداه وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فقالت ربي قال ربي إني قال ربي أنا يكون لي ظلام وقد بلغني الكبار وقد بلغني الكبار وامرأ في عاكر. قَالَ فَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يُسْأَلُ مَا يَشَاءُ قُل رَّبِّ جَعَلْنِي أَعْيَا قُلْ ءَايَتُكَ أَن لَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ سَطَاةً سَلَا تَأْتِ سَلَا تَسْأَلُ أَيَّامًا إِلَّا قَمْضًا وَأَن قُم بَقَدِيو وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ والإبكة. واذ قالت الملائكه يا مولاي انه الله اصطفاك وطهارك واصطفاك على الناس اير عالمين يا مولاي قمنيت لربك واسني وقع ايماني واني بكلماتين من بكلماتين من هو سموه العيساء بكلماتين من هو سموه المسيح العيسى بن مريم وجيها في الدنيا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المدى ومن الصالحين. قال أَبِي أَنَّ يَقُولُ لِي وَلَدُهُ أَمْنَ يَسْتَنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَرِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ يشاء قضوا فإن مَا شَاءَ إِذَا قَبَضَ أَمْرَهُ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَقُولُ وَيُعْلِمُهُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَالْتَوَارُثُ وَالْإِعْدَالِ حاسونا منا بني إسرائيل أنتخلق أني قد جددكم بعائدة من ربيكم أني أخلق من أني أخلق لكم من الطين كهيأت الطير فأفوق فيه فتكونوا قيام بإذن الله. وَأُبَلِّغُكُمْ مَا حَوَى وَالْأَضْرَارَ أَحْذِرُوا تَعْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَكُونُونَ مَا تَذْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لكم إن كنتم صدقوا لما بين يدي من التوراة وعليه حل لكم بعض الذي حرم عليكم وجدكم بأيدين من ربكم فصدقوا الله واطيعوا إن ربي وإن الله ربي وربكم فعذرو أذى صراط مستقيم لما حس عيسى منه الكفر قال من أنصاره إلى الله قال الحراحيون نحن أنصار الله آمنا بالله والشد لأننا مسلمون قال رب ربنا آمنا فاكتبنا ربنا آمنا بما مما مما أنزل توتبعنا قسولا مع الشهيد ومن كهوم الله والله إذ قال الله غير عاديين إن قالوا ما هو عيسى إن إني متوفيك وقافع خيليا ومفهوما من الذين هم وَمُقَاصِدُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِنُ الَّذِينَ تَبَعُواكَ وَقَرْقَ الَّذِينَ آمَنُوا فَوَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَا فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ سُمْعَ مَا وَجِئَكُمْ فِي أما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا فأعذبهم عذابا شديدا فما في الدنيا والناظرا وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم وجوههم, فيوفيهم وجوههم والله لا يحب الظالمين ذلك نسلو عليك من الآيات ذلك نسلو عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيش عند الله كمثل آدم خلقته من تغى من ثم قال له هن فيكون ويعلمه الكتابة الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فإن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقرت على وندع وبنا انا وعبنا اب ومنسا انا ويدا اقوم واقف سلا واقف سكن منابشيل فنجعل لعنه الله على الكاذبين ان هذا هو القصص وَمَا مِنْ إِلَوَيٍ إِلَّا اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ الله لا نعبود الا الله ولا تشرك شيئا ولا يتخذ ولا به شيئا ولا تتقى بعضنا بعضا اغذابا ولا تشرك به شيئا ولا تتقى بعضنا بعضا اغذابا نعبدون الله فلا يتقى الله قال فاشهد فإن تولوا فقول اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب ما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت وما أنزلت التوراة والإنجيل والإنجيل إلا من بعضه فلا تحقنون ها أنتم ما نقم به عن ولمت حالما تجون في فليمت حال تجون فيما ليس نقمه عن الله يعلم واات لا أدعمه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نور. هِيَ وَلَكِنْ كَانَ أَنِيبًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوْرَى النَّاسِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَى الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَآلَ النَّبِيِّ وَآلَ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمنوا, آمَنُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ mà đúng nhìn anh khi لَوْ đi lòng nhau bước lòng nhau وَمَا luôn là cùng lòng yêu bên luôn là cùng qua لما تلبسون الحق من باطن وتكتمون الحق يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق من باطن وتكتمون الحق وتكتمون الحق وأنتم تعلمون فقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي, بالذي أنت على الذين آمنوا وجه النهار وقفوا آخره لعلهم يغضعون ولا تؤمنوا إلا لمن استمع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أتيتم أو سب الله بياض الليل قل إن سب الله بياض الليل يشاء والله واسع عليم قل إن يختص بحسن يومي يشاء والله ذو من أهل الكتاب من أчат منهم إعراضاً يأدي إليك ومنهم من أчат منهم ديناً لا يؤدي إليك, يؤديه إليك لا يؤدي إليك إلا ما دمت على إلا ما دمت على يقينا ذلك بأنهم قوم ليس علينا سبيا ويقولون على الله كذبا وعظم يعلمون ولمن اوفى بعهدي واتقى ان الله فان الله لا يح فان الله يحب المتقين الذين إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآقِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُوَ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم وَإِنَّ مِنْهُمْ نَفَيْقًا يَلْبُونَ أَلْسِنَةً بِالْكِتَابِ لِتَحْسَمُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُورُوا مَا هُوَ مِنْ عِيَادِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِيَادِ اللَّهِ ما كان بشر أيه أتى الله كتاب والحكمة والقوة ثم يقول من الناس عبادا لي ثم يقول من الناس عبادا لي من دون الله. يَا نَبِيّ مَا بِمَا تُتُ وَبِمَا كُنْتَ تَجَاوَشُونَ وَلَا يأمركم أن My is Adam.